المفروض مفروض. لا هو كان بعد كده ثواني لسه لسه هنشغل حته ثانيه ده المفروض مفروض. إيه؟, ايه ده الاصدقاء المفروض ده صاحب ثواني بس ثواني يا عز طيب, طيب. الفيديو. الفيديو طبعا احنا فهمنا القصه آه. آه. فهمنا القصة؟ والمفروض ده ده الأصدقاء الصاحب يعمل كده مع صاحبه إن صاحبه لما يبقى فديه أو يبقى تعبان لو خدت بالك من الكلب الكلب كان وهو الكلب التاني متعور كان كل شوية بالليل يبص له يوم يبص عليه يشوفه في حد, حد حواليه ولا حاجة بيحرصه لما جاءوا أكل جابوا لهم أكل لما حطوا له كلب حط الأكل ومرديش يأكله ده بقت الكلاب سابوا الاكل كلهم يعني كاينها مش هنأكل غير لما هو هيأكل راح خد الأكل رجعه له راح كلاب خده الأكل ومشه خلاص كده احنا ناكل ده معنى الصداقة الحقيقي طيب. طيب عايزين نشوف فيديو تاني حلو برضو المعنى الصداقة بتاعنا بقى ده البني أدمين بقى معنى الصداقة الحقيقي للبني أدمين بقى شغله خبر الشاشة طيب اجب معنى الصداقة نحن اليوم ده <تصفيق> مش اتكلم ده بتاعنا لا لا, لا لا بتاعنا لا لا لا بتاعنا. لا تعني تعال تعني تعال لا لا مواقف ومواقف وممكن نتكلم نحكي المواقف مواقف ومواقف بص تعال تعني تعال تعني تعال تعني تعال تعني تعال عشان نفتح تعني ونركز بقى تعال تعني تعال احنا يا كرولوس اتكلمنا دلوقتي وشفنا فيديوهين يبين لك الصداقه الصداقه اللي المفروض تحصل والصداقه اللي حاصله دلوقتي في معظم الناس انا مش هقول عليكم مش بقول عليكم ان انتوا كده بس بتكلم على معظم المجتمع بقت هي دي الصداقه صداقه المصلحه بقى ما فيش حد قريب مني انا مابقتش مطمن لاي حد جنبي لان ممكن في اي وقت يتخلى عني ده صديقي صديق صاحبه ممكن يبيعني في اي وقت ده شعور ناس كتيره ده شعور ناس كتيره في ناس كتيره حاسه بالاحساس ده حاسس ان انا طب انا ممكن في اي واحده صاحبي اي وقت صاحبي يبيعني مع اي موقف ولو اي حد قال لي ان صاحبك قال عليك كلام اصدقه فيصلان تصدق مفيش مشكله خالص طيب أول حاجة كده رمز عايز عايزك تقول لي إيه هي الصدقة من وجه نظرك كله بص بس ها إيه وجه إيه الصدقة إيه الصدقة ما هو أنا أي واحدة اللي بيتكلم هسأله سؤال على طول إيه هي من وجه نظرك ها ها ها يعني انت بالنسبة لك الصداقة ان انا في اي مشكلة او في جنبه صح صح ها, ها. يعني اي الصداقة ها محبة وخلاص متبادل بين الطرفين ها ايه تاني ها يعني اي صداقة ها حياة تانية جنب حلو حياة تانية جنب حياتي جميل ايه تاني صداقة ايه تاني ها افتح كده اول اختبار افتح كده الاختبار دوس ها دوس تاني لا ما تدوسش باكد افتح الاختبار دوس افتح ها يلا اول سؤال في الاختبار ها مين صاحبي سيبه ده انا انا هسال واحد واحد ها مين صاحبي مين صاحبي من وجهه نظرك مين اللي اقدر اقول عليه ده صاحبي وده مش صاحبه مين صاحبه اللي واقف معايا في السد ها من غير مقابل حلو ها ايه صاحبي مين صاحبي ده ايوه انت يا جورج مين صاحبه هو صاحبي طب طب صاحبي ده اللي يشجعني ويقودني للحلو سواء في دراستي او في تدريعي مع ربنا تمام مين صاحبي ايه صاح مين صاحبي من وجهه نظرك مين صاحبك مين اللي تقول عليه ده صاحبك بجد مين الحد اللي بيشجعك تعمل حاجه كويسه مين نفس الكلام ان انت متفق معاه في كل حاجه مين كرولوس جمال صاحبك طب ليه ليه؟ صح باي مين يا يوسف؟ ايه يا يوسف عادي؟ لا انا لا جق... ما انت كده جايب ال... صديق الصديق السوق سليمان مين منوغه نظرك تقول عليه صاحبي بجد؟ ايه؟ يعني انت شايف سليمان شايفه صاحبك بجد؟ حلو اهو خلاص؟ ماشي لا لا سيب افتح الحكي ليه؟ يا سيدي واخد نظر وصاحبه براحتك طب انزل على تحتيها كده قول بقى الاجابه دي ها يوسف قول لي ايه الاجابه دي ايه مواصفات صاحبي إيه المواصفات سليمان قول لي طيب صح طيب قول طيب يعني انت اتبسطت يعني انت تصحبت عليه او شايفه صاحبك عشان هو طيب صح؟ ايه يا ليه؟ ايه صاحبك يعني مواصفات صاحبك انت بتحلم بمين صاحبك ده؟ ايه مواصفاتك؟ بنخاف على بعض جميل صاحبك ده اللي هو بيخاف عليك مزبوط هيا يجو <تصفيق> طيب قول قول كتير, قول كتير بتاعك ايه مواصفات صاحبك ان هو يبقى راجل انت شايف ان دي اهم صفر ان هو يعني كبير في السن كبير في العالم اه تفرق اصلي فيه واحد كبير في السن و... اه اه ايه تلجاي عجبتك تلجاي طيب ماشي ماشي يا فتلة ماشي اه قعدت انا عشان فيل اللي قدام كانوا بيتكلم ومش سامعاه ف ها, فضل. ها. فضل. ها. فضل. الشخص اللي انا متواصل معه دايما والصهره بتاعتي ما ديتهاش عشان معه بسهوله مش من اي مشكلة تحصل نتخانق مع بعض طيب اللي بعده دوس ها خلص طب صاحبي ده مطلوب منه ايه ان هو يفضل جنبي في الفرح ولا يفضل جنبي في الحزن ولا بالفرح ولا يفضل جنبي في الاثنين يعني اه انت عندك راي ثالث غير اللي انا قلته آه يعني يقدرني آه ازاي يعني يقدرني انت فاهم انت انت مدرك الكلام اللي بتقوله فاهم معناه آه ما حاجه انت فاهم خلاص اللي بعده طيب, طيب, طيب, طيب, طيب اه عشان ما عشان ايه السؤال ده يعني اصلا السؤال بيقول اعمل ايه مع صاحبي انا عارف ردتكم يعني فما روش لازم السؤال طيب هاد اقول تاني حاجة انواع الصداقة هقول لكم ان احنا بنشوفوا دلوقتي اتفقنا واحنا بندي موضوع ايمينة ايمينة عزت اتفاقنا احنا بندي موضوع We will say one word First الموضوع all, the subject is the third subject If there is a reason for the world, then we will call it The Messenger of our Lord is to you You will be able to get you Even if the subject is to you in your life The subject is to you in your life What is your friend and your life ولو مش كلام شايف ان انت صاحبك مش عايز تغيره ومركز بكلامك خلاص يا سيدي اسكت او بهدوء كده ان تسحب بس ما تشوشرها على غيرك يعني لو اتنين هيستفادوا بالكلام وهيساعدهم في اختيار لا يعني ده حاجة جميلة اول افانا اول صاحب او فانواع الصداقة الصداقة المنفعية اللي هو صاحب بتاع مصلحته اللي هو انا عايز منك مصلحه اتصل بيك انت حبيبي مش عايز منك مصلحه ولا عبرك ولا حتى ممكن اشوفك في الشارع من نفسي مش هاخد بالي صموت ما ففالة حاجة حاجه طبعا عشان ارقص انا لازم طبعا اجامل اهو الصاحب اللي هو بتاع مصلحته اللي هو ايه عايز حاجه يشوفك مش عايز حاجه ولا, ولا تشوف ولا, ولا اي حاجة ولا يسأل عنك ولا يعبرك دي اول صدقه صدقه ايه منفعية اللي بعد اشترك تاني حاجة اللي هي الصداقة ايه الصداقة المرائية ان انا تظاهر قدامك ان انا بحبك يا حبيبي عامل ايه ولما تمشي تيمشي اه فبنا عارف اللي بيتقال بقى نطلع بقى كل اللي جواي بقى يعني مثلا ازيك يا بنوب حبيبي عامل ايه ابوسك من هنا وهنا كويس بتعمل ايه فضول لا لا عايز حاجه أقول لي أهد. لو وقتك مشكلة مشكله اتصل بيا بس ما تشغلش بالك واول ما يمشي يا اخي ده طول قره وده خناقاني ده ده كذا مره يلعن عليا عشان مشكله ما ردش عليه وبتاع في بيحصل على فكره واخد بالك واخد بالك. بالك انت يا عم بيحصل فالحاجه دي ناخد بالنا منها ان ممكن يبقى في صاحب مرائي ودي مفيش اكتر منها في المدرسة عندنا في نتاك الدراسة في نتاك المدرسة تلاقي صاحبك ده حبيبك ويا ابو الزمالة ومعرفش ايه والكلام بقى اللي هو بتاعك وده وابو الصحاب والحاجات الحلوة دي وبص مع اول مشكلة ما خلاص ده ممكن يجي ده ممكن يكون هو السبب ان هو يعمل المشكلة يعني ممكن هو السبب اللي يخلي الناس يتخلي معك وقدمك حبيبك وممكن يعمل حاجة جميلة قوي يبقى عمل جميلة بقى يبقى هو سبب المشكلة ويجي بقى هو اللي يحل المشكلة طب خلاص بقى يلا أنا عملت جميلة معاك انت سبب مشكلة فخب بالك من الصاحب ده يبقى أول حاجة صداقة ايه منفعيه نقولها مع بعض أول حاجة صداقة ايه لا صوت عالي واسمع صداقة ايه تاني حاجة صداقة ايه ايه ماشي مرئيه مش مرئيه تالت حاجة الصداقة الجميله قوي اللي بنعشرها الصداقة المدمرة الصداقة المدمرة ان انا عايز اجرب حاجة اخلي صاحبي يجربها الاول عارف انت عايز اعمل مشكلة او عايز أ... ايه لا ده انا بجرب في صاحبي يا حبيبي انت مش بنجرب مع بعضين يعني اجرب في صاحبي الاول اه He'll يقول لك we'll take two مع بعض each other You take the first things and I take the second things He'll take the first things and he'll fall and I don't know You know, you're feeling good, you're feeling good I don't want you to do it Okay, so the third thing is the doctrine of تبقى إبليس شوف صداقة الصداقة دي لو أنت قديس هتخليك إبليس ركز في الكلمة دي كويس قوي لأن صاحبك اللي يقول لك حاجة في طريق بعيد عن ربنا ده ما يبقاش صاحب صاحبك اللي يقول لك حاجة طريق بعيد عن ربنا ده ما يبقاش صاحبك هيدررك مش هيوصلك السماء وتطلع فوق ما لعرفك لا لأن كل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا كل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا هيتحاسب قدام ربنا فخذ بالك من صدقة المدمرة دي صدقة المدمرة دي طبعا أنا مش محتاج اتكلم عليها عشان أنتوا عارفينها وفي من كله جربها وفي منكو إلا ما جربها شيء خذ باله ما لأن أنت هتوصل لمرحلة أن أنت مش هتبقى مبسوط من نفسك الصداقة المدمرة توصل لمرحلة أنت مش مبسوط من نفسك مش واسك في كل اللي حواليك لأن كان في صحاب تسببوا من أنت تدمرت سواء إدمان سواء أي حاجة سواء أدمانت أي حاجة أنواع الإدمان الكتيرة سلوك أي حاجة أنت هتبقى مش مبسوط أنت هتبقى أرفان من نفسك انت بينك وبين نفسك تبقى قاعد زهقان متضايق قوي وما اكتر اللوم اللي انت بتقع على نفسك انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده انا ايه اللي خلاني اتصاحبت على فلان او اتصاحبت على فلان طب ما انا زمان وانا في ابتدائي انا كنت حلو قوي وكنت موازب على الكنيسه وما عرفش ايه و والكلام الكتير اللي هو ما فيش اكتر منه ده طب على حالك دلوقتي ما يعجبش حال القراءة ما يبسطش انت ما تبقىش مبسوط أنت ما تبقىش مطلع فيحذر من الصدقة إيه المدمرة بعدين عيدوا مع بعض التلاتة تاني نقولهم أول حاجة صدقة إيه نفعية تاني مبسوط على ص صدقة إيه تاني حاجة صدقة إيه براء مرق... تالت حاجة لا تالت حاجة كمان أو ربع حاجة بقى واللي هنتكلم فيها هنركز فيها مع بعض الصدقة الحقيقية معنى الصدقة الحقيقية معنى الصداقة الحقيقية اللي هو الصديق بجد اللي هو أنا أبقى نايم ومتطمن أنه صح بفعلي أنه حتى لو كان واحد بس يعني أنا لو طلعت بصاحب واحد بس من الدنيا دي صاحب بجد دي عندي بالدنيا كلها في آية في الإنجيل بتقولك إيه يوجد صديق ألصق من الأخ يعني في صاحب تلاقي عندك أوا من أخوك صاحب أقوى من أخوك شوف درجة الأرابة ودرجة الـ الـ الـ الـ الصلة والمحبة اللي بينكم بعض. أقوى من أخوك يبدي نفسه وفي آية تقول لك أمينة هي جروح المحب وغشة هي قبولات العدو يعني صاحبي اللي على طول يسهيني ويجريني في كل حاجة حتى لو كانت غلط ده ما تقربش منه تاني صاحبي اللي ينصحني ويقول لي اللي انت بتعمله ده غلط مش مظبوط ويحاول يصلح مني حتى لو الكلام ده ضايقني لا ده انا احبه قوي لأن ده عايز يوصلني للسماء امسك فيه قوي لأن ده عايز يقربني من ربنا فالصدقه الحقيقيه طيب, طيب. ارجع كده بقى وهات اللي بعديه طيب دوس عليها كده أنا دلوقتي الصداكة الحقيقية اللي عايزينها إزاي يختار الصاحب اللي هو الصاحب بجد اللي هو الصداكة الحقيقية دوس كده إنظم أول حاجة ودي نقطة هنحتاج نتكلم فيها شوية إنه هو صديق صديق روحاني روحاني إزاي؟ يعني واحد بتاع كنيسة مركز معي؟ واحد بتاع كنيسة يعني واحد مهما أنا بعدت هلأقي واحد يشدني ما يبقىش واحد برا الكنيسة عشان انا ابعد وهو كده كده برا مش فارق معانا نبعد احنا الاثنين مع بعض ندمر بعضين لكن لو صاحب جوا الكنيسة هو حلو حلم من ربنا لا لا ده يفري معايا قوي لان ده يبقى صوت ربنا دايما اللي بيوصل لي من خلاله مهما كنت بعيد هتلاقي دايما كده في صوت يا ابن اللي انت بتعمله ده غلط صاحبك الطريقة اللي انت ماشي فيه ده مش مزبوط صحبك يلا خد بالك اللي انت بتعمله ده مش مزبوط بتاع نحضر أداس ده صحبك بس ده صوت ربنا اللي بيوصل لك من خلال صحبك ايه الروحاني يبقى أول حاجة في اختيار الصديق انه يبقى عندي صديق حقيقي لازم يقع صديق روحاني ركز في النقطة دي لأن النقطة دي فعلا مهمة قوي لأن لو قعدنا تكلمنا مع بعض دلوقتي كده وخدنا راي بعض وقلت لك لي كده في كام واحد انت بتعتبرهم صاحب بتاع كنيسه وصاحب روحاني بجد انا بتالي انت هتحتار انت هتحتار مش مش داعب في اللي قدامك مش عيب في أصحابك لا العيب فيك انت ولا فيهم برده لانه هو حلو من جوا بس كل تصرفاته غلط وانت حلو من جواك كل تصرفاتك غلط فكله غلط فغلط فمش باين مين صاحب بجد مش باين مين بتاع كنيسه من الاخر كده بينما بنتشبه بالعالم بينما بنتضايق من اللي ينصحنا اللي ينصحنا بنتضايق منه بقيت ماشي في كلمه معناها أنا كبير تعرف أنت كلمة أنا كبير؟ مالكش دعوة؟ أنا أضرب مصلحتي أنا عارف أنا بعمل إيه كويس؟ يعني واحد بيشرب سجاير ما تشربش السجاير لو سمحت أنت مالك ما دعوه دعوة ما دعوة؟ طب أنا مش سوري يعني أنت مش هتفيدني في حاجة يعني أنت مش هتفيدني في حاجة لما تبطر السجاير يعني انت مش هتفيد يعني انت مش مش هتديني يعني استفاده ولا هتديني فلوس ولا هاخد فلوس يعني لما الاقي ان الناس تلاقي ان انت بطلت سجائر يجوا يدوني فلوس ولا هيدوني استفاد لا ده انا بقول لك لمصلحتك عايز تبطل عايز مش عايز براحتك بس ده صوت ربنا اللي انت هتتحاسب بيه قدام ربنا فوق في السنه هيقولك بعتلك فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان حذرك ولا أخذ خد بالك وانت ما سمعتش يبقى اول حاجه صديق روحاني ثاني حاجة صديق, صديق, محب. صديق محب صديق محب يعني ايه يعني واحد بيحب الجد يعرف يحبني اول مبقاش كلامانك والصديق المحب ده عشان أنا أعرف الإنسان ده محب ولا لأ أعرفه من حاجة واحدة بس أن تبقى معاملته واحد مع كل الناس ولما انا ابقى معاه وواحد سلم عليه ومشي لو زم في اللي ماشي ده يبقى أنت عارف أنه أنت من وراك بيعمل معاك نفس الكلام اه ايه المانع لو هيعمل نفس الكلام ده ازاي ما هو من قدامي وانا واقف انا وهو وجي واحد مثلا انا واقف مثلا انا و ومثلا جه ماكاريوس ما كرولوس استلم عليه مكاريوس حبيبي عامل كوز وبعد ما مشي ده كرول ده ماكاريوس ده زي السم طب انا ايه اللي ضامنني سامس انا ايه اللي ضامنني بقى ان كرولوس ما بيقولش كده لما نمشي ويجي واحد يقف مكاني ما يقولش الكلام ده عليا يبقى ده صديق مش محب ده صديق بوجهين يبقى انا ألكس في اختيار الصديق صديق محب يعني محبته لكل الناس واحدة ما تطلعش من يتبقوا كلمة على حد يعني في حاله ليه لأن ده اللي هينفعني لأن أنا لو صاحبي بيتكلم عن ناس هيبقى كبريت بالنسبة لي هيبقى كبريت أنا بمجرد ما بقى متدايق هو بقى الولاعة بتاعتي يعني أنا متضايق اه بصراحه هو يستحي يعني انت مفروض انت سكيتله ازاي انا لو مكانك ولع اهو انا لو سكت يعني أنا لو مكانك بصراحه كنت ضربت ده أنت سبحان من خليك تستحمله وبعدين انت ركزت في الكلمه اللي قالها ده قالك ايه قالك انت عيل انت ما كنت متعصب بس انا سمعت الكلمه دي وفرفط بص يعني انا دمي فارغ وكنت عايز اناكله بالقلم بس انا مسكت نفسي بالعاف بس انت اهو بيسخانك لغايه لما ايه يضرك فخد بالك من ده يبقى اول حاجه صديق what a friend? a friend another thing I will say to some people first one what a friend what a friend what a friend what a friend you don't understand what a friend what a friend what a friend what a friend another one a friend third thing a friend a friend a friend وبقى صاحبي واحد في ابتدائي مفاقه مفاقه ويران عليها يا حبينا نخرج فين النهار ونخرج مع بعضنا وصاحبي بقى في ابتدائي كده ويبقى أصلا مش باين من البنطلون وماشين جنبه بعد كده مفاقهش او او او او انا بقى في سنوي واتصاحب مع واحد مثلا عن دو 40 سنة اي عامل ازاي يعني بالمنطق بقى وانا ادخل قتلى انا هو مثلا نقود على البحر كده مين ده وانت بقى واحد مين ده, ده, ده صاحبي صح مين لازم صديق متقارب صديق صديق متقارب في السن أنا لما لا حد في الكلام بسكت عشان إيه أديره فرصة يكمل كلامه عشان أنا عشان أنا تعلمت من صغري ما ينفعش لما حد يبقى الكلام وأقطع في الكلام فأنا بسكت عشان أكمل والله أحسن تفتكر إنه بسكت زعلان منه ولا حاجة لا خالص يبقى ثالث حاجة صديق متقارب متقارب في السن سنه لازم يبقى قريب مني سنه لازم يبقى قريب مني دين فيها بعد كده النقطه اللي ممكن نتكلم فيها شوية دوس عليها كده صديق من نفس الجنس يعني ولد يصاحب ولد ينفعش يبقى ولد يسهل طول الليل مين؟ ايه ما اعرفش مين دي صاحبتي لا يا حبيب الكلام ده مش اه اختي لا يا حبيب الكلام ده مش هنا لا ثواني الكلام ده مش عندنا يا حبيب خد بالك انت اصل دي ناس الكلام كده حولصحيق خد بالك ما تبقاش عامل لي فيها ما تبقاش عامل لي فيها اخصائي اجتماعي تعلم انت الاخصاري الاجتماعي ده اللي هو يدخله بالمشكله ايه انا بعمش معاهم لا معلش معلش معلش ما تزعريش معلش لا لا يا حبيب واخد بالك انت اه يا بنوب واخد بالك اه واخد بالك ماشي طيب يبقى كل حاجة ليها حدود الصاحب بجد ان انا يبقى لي صاحب بجد يعيش معايا طول العمر انا اعرف على فكرة ان عندها خمسين سنة وستين سنة سنه واصحاب وقريبين من بعض ولاقوا و... من كده بجد يعني انا لما بس با ب... متعجب وبسالهم انتوا اصحاب من قد ايه بيقولوا احنا اصحاب من ابتدائي ايه يا عم ابتدائي 50 years or 60 years ago you know you are with us and you are from the beginning and you will die with us I want to tell you that بجد is a good thing good thing you see when a friend close to you or a friend in a good thing you see a good thing you live in a good thing a good بعد ما تموت يا امجد صاحبك يعيش بذكراك فانت مين الصاحب اللي هتختاره نمشي واحده واحده ينفع اختاري يبقى صاحبتي و... بنت ما ينفعش اقول لك ليه هنمشي مع الوقت هتيجي مع الوقت هيتجوز هتتكلم بقى معها وهي طول الليل بتكلم وجوزها بقى ايه ايوه ايه, ايه. هيديك بال بالفرقني ما ينفع مانتك ما ينفعش سانية بس أول مانتك نفسه ما ينفعش وده اللي إحنا مشين في اليمن دول كل واحد بي بيمشي بحاول يشوف حد يكلمه أخذ بلق واحد يمشي يشوف حد يكلم أولادي ذا يشهد أيه كل واحد بيشوف حد يكلمه بس سواني بس هتيجي مع الوقت هتيجي مع الوقت انت هتقع على رقبتك وهتتكسر هتكسر مش هتكسر بجد هتكسر نفسيا هتكسر نفسيا لما تدخل سنوي وجامعه وتبص حولك تلاقي كل الناس ليها صحاب و منهم وانت ملكش صحاب هتكسر قوي هتكسر قوي لما تقعد في البيت بالاسبوع والاسبوعين ما تلاقيش اللي يسأل عليك من صحابك حاجات كتير هتغير جواك وهتتمنى حاجات كتيرة ترجع تاني في حياتك عشان تغيره ومش هتلحق خلاص صبحت فعشان كده دائما احنا بلقول ان السن المناسب ان انا صاحب فيه ناس السن المناسب لان اكون صاحبي السن المناسب لان انا بقليه صاحب بجد هو بلاش ابتداء ابتداء لان انا اي حد بشوف الشرع بلعب معا السن المناسب يعني يقول من تانية وتالتة عددي لسنوي ده السن المناسب ان انا فعلا هلاقي فيه صاحبي بجد ما إحنا يا ما في ابتدائي أنت عندك في ابتدائي في مدرسة حد في فصل كنت في الفصل تلاتين واحد وتلاتة وصححوا تلاتين واحد كان واحد بقى معك لسنوي صح هذا بجد كنت لا هي بتاع الطفولة دي لأ مدوة شالين So, دلوقتي the moment you have to دي يكون صديق and صديق محب صديق متقارب في السن of mine, a friend of mine, a friend of mine, a friend of في فرق بين صاحب ومرشد صاحبي صحبي لو قريب من سني انا وصاحبي ده بنروح لواحد كبير اكبر مننا مرشد مرشد ده لا بقى حد كبير في السن كده مدرس ولا خادم ولا حد بتحبه ده مرشد تروح تاخد رأيك معاه وتتكلم وتحكي معاه ويفيدك ويساعدك ده المرشد وده ما يلغيش ده الاتنين مهمين قوي فناخد بالنا من كده طيب يبقى احنا نقولهم بصوت عالي كده قبل ما نقلب اول حاجه في اختيار الصديق صديق ايه لا الصوت عالي بعد اذنكم صديق ايه صديق ثاني حاجه طيب ثالث حاجه صديق رابع حاجه نفس الجيش انا هقول نص نخلص بقى اهو نخلص بقى ان هو لازم يبقى صديق متفاهم متفاهم ازاي صحيح صديق متفاهم يعني متفاهم لا لا أحد يقول لك يعني أغمز له يفهمني لا يا حبيبي ده مش لا يا هو الكلام ده لا يعني أنا مثلا أنا هو عايزين اشتغل واحد راح أغمز له يقول لك ده يفهمني ويطير لا يا حبيبي الكلام ده لا صديق متفاهم صديق متفاهم يعني يعني ما بيقفش على طول منه يعني مثلا نتفع على مع بعض لا أنا شايف ان دي غلط وهي كلام كده وميعجبك عجبك مش عجبك ما تصاحبنيش خلصت يلا لا اه زي ما اقول لك مات الكلام خلصت على فين فين التفاهم لا صديق متفاهم يعني يعني يعني انا قلت يعني يعني صديق متفاهم يعني جميل قوي روع صديق متفاهم يعني يتقبل الاراء ويتناقش معايا يعني أنا, أنا, أنا دلوقتي لي صاحب طيب انا عايز صاحبي ده يفكر معايا يتناقش معايا يبقى عشان كده أنا قلت صديق لازم متقارب في السن لازم متقارب في السن إن السن غريب مني فلما إحنا نبقى في سن غريب من بعض هايعرف لما أنا اقول له حاجة أنا أعرف نتكلم مع بعض ما بقاش أنا, انا 41 سنة النت عندي بيهانة يقول في سياب لا مش كلام ده اه الكلام ده منفعش اه زي واحد يفهم كده يفهم متفاهم يعني يتكبر رأيي وانا يتكبر رأيي لان احنا, احنا مع بعض هنشجع بعض و وهنفهم بعض طيب هنقلب هنقلب <تصفيق> بس الاولى مع بعض بسرعه لا لا هات هات تاني اخر مره ها يلا نقول مع بعض اول حاجه صديق تاني حاجه طيب حاجه تالت حاجه رابع حاجه خامس حاجه ها لا خامس حاجه طيب اخر حاجه معانا دلوقتي ايه يا لا لا لا ايه اخر حاجه طيب اخر حاجه مع بعض احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا نختار صديق حقيقي انا اختار صاحب بجد صديق حقيقي بجد هو ده اللي هيعيش معايا طول العمر هو ده اللي هيعيش معايا طول العمر طيب اعمل ايه عشان الصداقه دي تستمر تعالى كورن لو سمحت ايوه تعالى تعالى بعد اذنك تمام خلاص اخر حاجه طيب انا اخترت الصاحب الصديق ده حقيقي ليا بجد اعمل ايه عشان تبقى الصداقه دي مستمره بيننا وبن بعض ركز لان انتوا في منكم اصحاب بجد فالصداقه بجد دي ممكن مع الوقت تتدمر لو ما حفظتش عليها لان الصداقه دي شمعة ركز في الكلام ده الصداقه دي دي شمعة شمعة مع الوقت لو ما اهتمتش بيها هتطفي خلاص ركز الكلام ده استمرار الصداقه اول حاجه امانه والصدق ان انا ابقى امين معاه ابقى صريح قوي معاه ان احنا نبقى صرحه مع بعض نتكلم مع بعض بصراحه ما نخبيش على بعض حاجه ولو حاجه انا مش عايز اقولها اقول له انا مش عايز اقولها لكن ما حورش عليه مش هايلف وادور وفي الاخر يعرف من بعيد ان انا كنت اكذب كذبه مع كذبه مع كذبه خلاص ما بقتش بصك فيك ما بقاش في صداقه بدو يبقى استمرار ما تفتكرهاش في هلاوه تفتكر ان تفتكر في هلاوه ان انت بتضحك بت بت على غيرك او بت بتستنصح عليك اذا كنت انت ناصح إيرات الناس كلها انصح 24 إيرات خب لك اذا كان بقى ازازلبه من شويه اذا كان ناصح إيرات لا فاخد بالك <تصفيق> يقول لك لو كنت باكل تلمس فضح نفسك <تصفيق> طيب يبقى خد بالك ان لازم يبقى في حاجة بيننا الامانه والصدق يبقى اول حاجة في استمرار الصداقه الامانه والصدق تاني حاجة اننا لا العطاء المتبادل مش فلوسي حبيبي العطاء المتبادل ان احنا نحب بعض بيض ان انا بقلبي على صاحبي ان انا خاف عليه تعرف انت لما تلاقي حد بيخاف عليك لما تلاقي حد بيخاف عليك بيفرق معك اول لما تبقى في مشكلة وفي ضيقه وتلاقي صحبك دا ولوحد بيرفع السماعه وبيتصل بيك انت بيكبر في نظرك اول بتحب اول تحترم اول ولما بيحصل موقف معاه أنت بتبقى أول واحد لازم تردينه الموقف ده ده واقف جنبي ما يفعش معبش جنبي هو ده العطاء المتبادل العطاء المتبادل إن أنا إيه؟ بس لو خدتوا بالكم من حاجة أنه لازم واحد يبدأ لازم واحد يبدأ يسأل يبدأ يهتم بسحبه مش أستنى وأنا بقى نواقف وهو واقف طب يسال عليه طب عنده مثلا موته لا لما يسال هو الاول ما انا مسالش ما انا كان عندي موته من شهور وما سالش عليا طب ما اعرفش اعمل ايه لا ماليش دعوه طب لما هو يفيدش معننا دي ما تبقاش صداقه دي ما تبقاش صداقه حقيقيه يبقى اول حاجه ها نصحصح مع بعض اول حاجه كانت ايه نص لا صوت عالي لو سمحت اول حاجه كانت ايه نص مع بعض ثاني حاجه طيب المشاركة احنا خلصنا في العطاء المتبادل يرمون خلصنا العطاء المتبادل وهندخل مع المشاركة لان احنا قلنا المشاركة ان احنا نشارك بعض في ال... نشارك بعض في كل حاجة على فكرة صاحبك اللي هو في جد اللي هو ايه في جنبك في الحزن قبل الفرح لان الفرح دايما حتى نلاحظها كده دايما في اي فرح تشوف ناس ما نشوفتهاش قبل كده يعني انت ممكن فرحك مثلا وداعي ناس ناس بتسلم عليك انت متعرفهاش اصل اصل لا ناس تعرفهاش ليه رايح فين يا مكاريوس انا رايح فرح واحد صحب جد طب خدني معاك يال رايح فين يا فلان رايح فرح لكن عمرك شفت رايح فين يا فلان رايح اعزي في موتة فلان يقولك تب استنى اجي معك طب اتفادر بروح انت انا هستنىك بره لما تخلص رين عليها فصحبك بجد صحبك بجد اللي هو انت في الشدة تلاقي جنبك يعني ما تتغرش وما تفرحش لما تلاقي ناس جنبك كتير في الفرح بتاعك لا ومش هما صاحبك بجد صاحبك بجد اللي هيبان بقى في الشدة بتاعتك اللي هيبان في الديئة اللي هيبان لما يبقى عندك مشكلة لما عندك موتة لما عندك أي حاجة هيبان قوي صاحبك يبقى المشاركه خمس حاجة النضج النضج إنه ما بقاش واحد طايش ما هيبقاش واحد طايش يعني واحد على راي هرمون واحد بيدوس على عقله خد واحد بيسيطر على دماغه مش اي حاجه بتطلع في دماغه بيعمله واحد بيفكر تعرف انت تفكر تعرف تفكر مش مثلا صاحبك يقول لك ايه بكره الجمعه نروح نحضر قداس اه هو مال نروح نحضر القداس بعدها ده اساله اقول لك ده اقدر فيه نلعب بلاش نحضر الدرس اه ماشي ما شو الدرس طيب بص بقى بعديها بشوية هنروح نلعب نلعب بلاي ستيشن تيجي معايا آه ماشي اجي العب معاك بلاي ستيشن لا ده زحمه بلاش نروح نلعب بلاي ستيشن تعالى مثلا نتمشى شويه اه نتمشى حاضر اهو ده ايه ده فين ده بقى البريادم ده يعني انا ايه ده مش ده مش محصل طرتور ده عامل زي صدى الصوت تعرف انت بس هو صدى الصوت كل اللي بيزيد عليه اه ماشي يعني مثلا إيه نروح نلعب اه ماشي نلعب يعني هو بيقصد صوت بس بيزود اه ماشي ده واحد مش ناضج ده واحد ماشي عايز يرضيك خلاص عايز, عايز بالاخر بيفرح لما يبقى حوليه صحاب بيفرح لما يبقى ايه انت لك صحاب ياد اه نيه افلان وفلان وفلان وفلان وفلان وقاموا راح عليه ازايك عامل ايه ازايك ولا واحد صحبي جد فما تفرحش بالمظاهر واهتم ان صاحبك مهما كان عددهم قليل حتى لو كان واحد بس يكون ناضج بجد يكون هو ده اللي يعرف يفيدك ويوصلك للسببه اخر حاجه شفتوها الوفاء اه قال لك على فكره قال لك حاجه حلوه قال لك ميزه من ميزات الكلب مش موجوده في بعض الناس الوفاء ان انا ابقى وافي قوي مع صاحبي انا ببقى وافي مع الصحفه طب ايه الوفاء ده يعني ايه الوفاء مثلا لاحظ ان في ناس مش عارفه معناها بس فانا عايز اعرف يعني ايه الوفاء اوفي يعني ايه انا اوفي ازاي عن وفاء يعني ايه الوفاء ها واحد يرفع ايده ويقول عشان ما اشاور كده على طول ها لا انت لا غلط ما He doesn't? Yes, it is? He doesn'tuv Because always? Yes? Because she doesn't ما to leave him as much as possible? Yes! But always! When is he ωs despite him? Muevee. Why? Please do? You wonder? على طول. jerk? Not that one? No. It's amazing? What a jerk! 10 times if he gets in Св mesma receive the Coming off If he pulls you. I said that 5 times mind affects me. يعني مش صاحبي ده من اللي احنا عايزين مركزين صاحبي ده مش انا اتضحك عليه في المدرسه وطلع واحد بيضرني مش مش مش بيفيدني وقعد اقول له انا ما ينفعش معاه ولازم اوافي معاه وطلع راجل لا اهرب لحياتك اهرب لحياتك يعني اجري يعني شوف مصلحتك فين عشان انت في السماء هتتحاسب عليه اتفقنا يبقى نعيد اخر نقطه دي خلاص لا احنا خلصت خلاص نعيد النقطه دي مع بعض لا انت عدت من الاول خالص ارجع بقى ارجع من اه استمرار الصداقه الصداقه لا دوس على استمرار الصداقه استمرار سير اه كويس انت عامل ازاي لازم طيب نقوله مع بعض آخر حاجة عشان نخلص نقول يلا استمرار الصلاة أول حاجة لا مش عشان نمشي من هنا غد المس مع بصوت عالي أول حاجة تاني حاجة تالت حاجة ما بحاجة خمس حاجة طيب ملحوظه بسيطه وصغيره خالص في مجموعه في مجموعه هيبقى ليها كلام ثاني هي عارفه نفسها في مجموعه هيبقى كلام ثاني ماشي في فرق ان انا في فرق ان انا ابقى بضحك وان انا ابقى بستظرف ركز في الكلمه دي احنا خلصنا الموضوع خلاص بس في فرق ان انا اضحك او بستظرف أصل تستظرف دي ناس هت... الناس هت هتستهزأ بيك الناس هتستهزأ بيك دي نصيح مش هتحسي بها دلوقتي بعد... لما تدخل شغلك كده لما تشتغل هتشوف الاستهزاء بيك فما كنتش هتتعود من دلوقتي في الاجتماع وفي أي حاجة في حياتك لا احنا هنعودك ركز في الترانده كويس احنا هنعودك لا لا لا لا مش نمشي بس احنا هنعودك لو متعودتش هنعاقبك يعني احنا ما بناخدش معانا في رحلاتنا ظريف منناخدش معانا في مؤتمراتنا ناس بتستظرف اي حاجه اي نشاط اي يوم رياضي اي حاجه ما بناخدش ناس بتستظرف معانا من الاخر احنا الناس بنعرف نضحك لوحدنا مش عايزين ظرف اول ما تتعالج كده وتبقى خفيف وحلو كده و... و... وتحترم نفسك كده وتحترم اللي قدامك مش قول تحترم نفسك بس حلو بس تحترم اللي قدامك كده وتقدره الناس كلها تقدرك وتشيلك فوق راسك اتفقنا الجمعه الجايه الاجتماع في الكنيسه تحت والدوري المشتركين الدوري, الدوري, الدوري المشتركين في الدوري الدوري هنخليه الدوري المشتركين في الدوري الدوري هنأجله ساعة بدل ما يبقى الساعة 7 بالليل نخليه من 8 بالليل من 8 عشان الناس اللي عندها دروس ولا حاجة تقدر تظهروا يعني نظبط نفسها هيبقى من 8 ل على النت عشان نعرف على الجروب على الجروب على الجروب هينزل هينزل الجدول بتاع الدور الاول كله بي دي اف هينزل الجدول بي دي اف عشان تاخده على فلاش تعمله دوله تاخده على فلاش هتصوره ولا عايز تدين الفريق كله لو مش هتصوره مش عارف تنزله من الفيس يعني قلنا وحنا نصوره لك بس ده يعني تستنى بقى الخميس الجاي يعني يعني مش مش الدوري تفنى وحاجة تانية الدوري هيبقى فيه جزء روحي جزء روحي بسيط يوم الخمس الجهة هتعرف ايه الجزء الروحي ده هتاخده ملزمة صغرية كده هتاخدها دي هي الروح آه. كل الفريق واللي امتحان الروح هيبقى عليه 40% يعني خد بالك يعني انت معنى لو كنت فريق ضعيف لو كنت فريق ضعيف الروح عليه 40% يعني انت لو جبت 20% في رياضي وجبت ال 40% روحي ممكن تنافس على بتاعي فعشان تركز ان الروحي ده مهم جدا تفانا؟ يلا أستاذ يلا عشان نصال, نصال. شوف شوف جابهن لكم واجب هو عمل لكو عصيره بتاعه